الغيبة يوم يجلس الإنسان في تلك المجالس فيظن أن الله لا يسمعه ولا يراه فيذكر أخم من إخوانه فيذكر عيبا من عيوبه فيقول فلان فيه كذا وكذا فلان فعل كذا وكذا وحينئذ تخط هذه الكلمة في صحيفة عمله لكي يلقى الله جل على بذنه أدية المسلم ما تفوت إما أن ينتقم الله من المؤذي في الدنيا أو ينتقم منه في آخر لحظاته من الدنيا أو ينتقم منه في الآخرة أو يجمع الله بين الثلاث نقم العيالة فيها يقول صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين اشتغلوا بغيرهم عن أنفسهم وبعيوب سواهم عن عيوبهم ومثالبهم ونقائصهم يا معشر من آمن بلسانه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 وكن بين هاتيني من الخوف والرجاء كان لأبي بكر وعمر خادم في سفر قال له اصنع لنا إداما فنام رضي الله عنهما ونام الغلام استيقظ فإذا بالغلام نائم فقال أحدهما لأخيه لصاحبه إن هذا لنؤوم يعني يحب النوم وفي رواية إن هذا لا ليوائم نوم بيتكم أي أنه ينام في السفر كنومه في الحضر أي قضاه وقال له ائتي النبي صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك الطعام فذهب الغلام إلى خير الأنام عليه الصلاة والسلام وقال له إن أبا بكر يقرأ إن أبا بكر وعمر يقرأ إنك السلام ويستأذن الطعام فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعليهم السلام قل لهما قد أتدمتم قد أكلتم الإدام فذهب الغلام فقال لهما فخاف وفزع من فورهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرسلنا إليك غلامنا فقلت ما قلت والله ما طعمنا منذ أصبحنا يعني ما أكلنا طعاما ولا إداما منذ الصباح فقال لهما صلى الله عليه وسلم بل اعتدمتما بل بلحم أخيكما ووالذي نفسي بيده إني أجد لحمه بين أنيابكما عزيزي جرافيك دوت كوم.